ثقوا ربهم إلى الْجَنَّةِ الجنة زمرا أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طفتم وسي 129. الذين استقوا ربهم إلى الجنة and uh -huh. Oh وترى مَلَأَهُمْ يسبحون بحمد ربهم واقضي بينهم بالحق <تصفيق>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 Amen. وإذا القبور بأسرت علمت نفس ما قدمت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تسرت وإذا البحار تجرت وإذا Yeah. Yeah. الذي خلقك فسو فَلَا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ you all... إِنَّ <تصفيق> الْأَذْهَابَ All 我们 tak Allah